وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوسيكم وأوسي نفسه بتقوى الله عز وجل كما أمرنا الله عز وجل حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن ابتقوا الله وقال أيضا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم وقال أيضا إن للمتقين مفازا أبارك محمد الله عز وجل لكم تكيام محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة أما كتك خطباته يليه بإذنه تعالى تتقوى ونقبسية ظلمة ما عقبة الظالم وما هو الظلم ومنشو وظلمة نوفي ناظ ظلمة نوفي الله سبحانه وتعالى داني قرآن عن سيمة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الله عز وجل قد كقرآن قد كصورة إبراهيم عن سيمة ولا تحسبن الله غافلاً Usimu hisabu ya kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amughathilika amma ya'malu adh-dhalimun kwa wanachofanya madhalim inma yu'akhiruhum li yawmin tashqasu fihi al-absar arasana inma yu'akhiruhum ya'na wa talwasa hawa aw madhalim wana udhumu yu'akhiruhum li yawmin fihi al-absar anawaakhirisha ile siku ambayo haya macho yatakuwa kuangaliwa. Ni ni siku ya kiyama. Leo utadhulumu, utasahau. Leo utafanya nini Utadhulumu, utasahau lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ameandika hiyo. Kwa hiyo utafanya madhambi yliofanya utaiba, utafanya kadhalika, utasahau baada ya Mitatu kumi لكن الله سبحانه وتعالى مبينيني يوم أمي عندك لذلك الله سبحانه وتعالى قد كسورة طاعة كسيمة وقد خاب من حمل ظلما كسيمة وقد خاب أمي لها سارة ولأمي أمي بب ظلما دانا ميواتي سنسانة ولأبانا ظلوم سنسانة يهو تفوت نفسياك إنم سوتا anapotekeleza adabu. Kisemwa kwa Mungu anapotekeleza dhuluma, ameenda na kadhalika, yeye usahau. La, ni na basi kimkariri. Eh, miaka laki na faarini ile kitu. Ni sasa anapozini. Dunia anapozini yeye ile zinaa ubaki kwa kichwa. Hata kama nyaka 50 itapita mtuko zeri laki vyote na kwa sababu ni نزدك واجه يظلما ملذيلي الله سبحانه وتعالى كسيمة لنا القرآن ولا تركانوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله وليه وليه وليه نسيمة ولا تركانوا ولا, ولا مسك... مسكاة إلى الذين ظلموا ولا آموا وليه ظلموا فتمسكم النار كيشا موتو فانين موتو واشكنين wala tarkal ladina amana ansika bala paani waliyo dhuruu ha maraw muslimu allah subhanahu wa ta'ala muneo mkatazo sikai na watu wabaya kama mwe ni mtu mzuru kikana mtu bao taarifika kama tala noesi muiz lako nakana muiz lazima ila akhlaqi ya kwa يا ظلم لماذا؟ هو أخذ المال لغير حق يمتقوا سواء مال بسنا حق وخاصة إن أخوى لعنا زيل ونبتقوا ختم ستير هنا يكون أكبر هذا ظلم إن أكون كبه زيل لماذا؟ فسباب أنت منعت نشر الدعوة wa umekataza dawa kuendelea uone katazoro kusiza dhana dhulma kunuma tataini hapo dhulma inakuwa mara mbili ya kuwa umedhulumu anaosali pale na umedhuluma al-azza wa jalla hapo Allah subhanahu wa ta'ala رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابو بكر بن عمر ان اسمتنا صلى الله عليه وسلم لتقبل ابو بكر بن وين مبالي نا ظلم فانا ظلم يوم القيامه والله نجي جسك في قيامه نور زوت لكن الى ظلم ايهنا باك انا كوتيا انكوتيا ظلمت فلان ko ulidhulumu fulani ulichukua mali yake pasi na haki sasa utoalwa unaitishwa eh hiyo dhuluma lazima hiyo mali ilichukua ya uizi ni ile mali urudishe ndio Naamomba bana tauba ni ile mali ya haramu safi baba na Sheikh Siwe. Naambia tauba mali ya haramu urudise. Uweke mali ya halal. Lakini wengi hawakubali hapo. Na kama Nabi Musa radhiyallahu anhu قال قال Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna Allah yumli lidhalimi idha akhadha lam yfletahu ثم قرء ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه عليم شديد هذا ابو موسى هذاك البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم دومه صلى الله عليه وسلم نسيمة ان الله يمن الظالم اسمع فيك الله سبحانه وتعالى كم طغى ويظلم Hrana pandar. Iza akadu ula bi fletur. Aga bom shika, a faniyali ni, Allah Azza wa Jalla muhachimi. Thumma qara'a, Kisham Quma sallalama katasuan, wa kadhalik akhdo Rabdika, iza akhdo Rabdika. Sama kadhalika da ni, akhdo Rabdika. Bila mora Allah Azza wa Jalla na anachukua kijiji Bibi Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanya nini eh anachukua kile kijiji angalia Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an sikijiji cha kaumuluth alichukua vipi Hindo naelewa nini alivoichukua kwa maana aligeuza ila ardhi juu kwa chini Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa kadhalika afdhura zika idha aqad al sama bila bila akhd rubbika bila Allah Allah tbaraka wa taala anavochukua idha aqadha alqura anavochukua kijiji wa hiya ghaliba kijiji hizo ni kidhalimu kinadhulumu in akhdahu alimun shadid Allah subhanahu wa taala bila ambapo anavochukua kile kijiji na kani Hivu nefanya napo kutukua hivu. Imana anakuatibia hivu nefanyin unendelea, unendelea, unendelea, unendelea, unendelea ki tifenda po kushika, hauta shumoka. Nyo tirao, alivofan. Tirao lakin Allah subhanahu wa ta'ala alivomtukua kamrisha bahari yudane, na haka juo utungu wa motu kodiki. Na haka amantu anahu la ilahi lelazi amnat banu israhi. Uduja na amini Uduja na amini Uduja na na amini Uduja na amini Al-alu Umefanya maasi Uku mbe Uku nyumoku Wakunta mina Mufsidi Uluwabiti Kwa watu wa mkawa Napanya ufisadi Jua ardi Allah subhanu wa ta'ala Napopanya ufisadi Jua ardi Jua mgongo Ardi Siya kuwa Misahawa Nakupa Mda Ndelea Laka Napopushiko Notajua Uduja وتعوني أكوى دنيهم يكون دوغون اللباني كبعة سكي وتعوني أكوى تتزاقوا سوى كتو هذا وقل نعم بلبيل عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضعث معاذا قال له اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله الكتاب والحديث ممتطقنا علي في غير ابن عباس في حديثنا سيما Hukumya sallallahu alayhi wa sallam, alim umtuma muhaad. Kadiya Allahu anhu wa yaman. Alim umtuma alim umbiyanini, ittaquu da'wata al-mazlum. Hukam biha ogobba, du'a yamuniku zulumiwa. Ogobba yu'attaqu da'wata al fa innahu laysa bainahu wa bain Allahimu fa inna ulaysa bainahu hakuna qazia baina kunjidiuwa kunjidiuwa duaya na Allah azza wa jalla maana Allah subhanahu wa ta'ala anakudali duake moja kwa moja bila qazia dawat al-mazlum hasa wewe nataka ni wewe muislamu uwe mbali na ghorama kama ujura wake usimdhulumu Huse mdhulumu, hujua kuwa ya unapodhulumu, siya kuwa itasawulika. Na umakama, tatekelezo alaki, chukuta nasi, sinamsuta. Zara wa mimi pandimini. Anapokutani, unayombela ili mdhulumu, hezi, sumamaneda, kakumni ama ishirini. Kwa sababu, anabiyo, kuna kiku alipanya. Duhaba, kuma salasallama, limaambia, muadhi, radhi, allah, nini, wasia, limaambia, sahaba huyo. Maka lewe, jizimu, dawa, sani, kukudu, yakwa gopa dua ya mwenye kudhulumiwa fainna huwa laysa baina huwa wa baina Allah hijab hakuna baina ya dua yake na kujibiwa fazila wana abimrana tanadi Allahu qali qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam atadrun man al-muflis qalu Malla dirhamalahu wala mataa Hadithu Rabi'u Hurayra Anasema kwa Rasul sallallahu alayhi wasallam anawambia al Atajua nani ni muflis Je, mnajua ameishiwa hana chochote? Akasema bwana ya Rasul Allah Sema aliflisina malla dirhamalahu wala mataa Azama aliyelisika kutusi من لا يدرهما له ولا ما يهانا فانسا ولا ما تهانا ولا ما بيوم ولا شوشو تهي يهي يو زشالة مقال كيسا كسيما إنا المفلسة من أمتي أسيما حقيقة هل يفلسيكا كتك أموانغو إن المفلسة من أمتي هل يفلسيكا كتك أموانغو bayyati yawm alqiyamah ulamba ankuja siku alqiyama bi salatin wa zakatin wa siyam ulamba ankuja siku alqiyama ma sha misali zuri wa na ma sha funga zote konazo nafunga wa zakati na vile vile zaka zote sadaqa zote alifanyani na metekeleza kule refani amba ambakstanu waatiwa kadshaka maana anakuja leo kama fanini amemtukana huyu waatiwa kadshata mada wasafaka dama hadha amemoga damu ya huyu wadaraba hadha amempiga huyu haubaraba hapa mpiga huyu waakhaa dha mala hapa amechukua mali ya huyu kuna katelele huyu ambaye anakuja sokotayama nao ana sala zake ibada zake zote laki lahu ma faala kuna vitu ambavyo amevitekeleza ametukana huyu amempiga huyu amechukua mali ya huyu ni huyu فيُعطى هذا من حسناته وهذا منه حسنا ذو ذنباني ذنبك وثمتنه ذي كيف عليني؟ ذنبك وثمتنه ذنبك وثمتنه هو حسناته قبل أن يقضى عليه وكذا من خطوةه فطرحت عليه ثم طرحت إليه فإن فانيت حسناته كان مثلا tabu zakazo za zimekuisha zimeshatawanywa kwa hawa walio dhulumiwa na kadhalika na zimekuisha kabla an yukdha alay kabla ya faanin aja hukumiwa ha baada ya kutishwa eh ukhida min khataayaahum makosa ya wale anafaa nini anachukuliwa عليه <تصفيق> ثم طرح في النار كيش ana fa nini anapeleka motoni moja kwa moja hasa maneo muslim inapaswa uembali na dhulma katika nama yoyote uembali na dhulma kwa allah subhanahu wa ta'ala ile allah liposema inna shirka iliyo Hakuuna guluma ili yakobu ambayna shida shirki. Nivou jeeo, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, amyakwambi akuu usini shirki shana yiyoto, uka misirki shana. Amyakwambu usini shirki shana yiyoto. Uwe guluma jangini ambayna. Nifadaka ta hadim sallama kassima haqqo ala l-ibad, an ya'buluhu wala yushirku bi shirki. وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا فحديثه صلى الله عليه وسلم حق الله ما حق على الله هذا درس اسمع ما حق الله على العباد حق اذا الله سبحانه وتعالى قو وجهني نحق حق ذو وجهه الله سبحانه وتعالى دكتور زره الله ما كان جلسه كاسما حق العباد على الله حق الله على العباد حق ذا الله سبحانه وتعالى تواجه ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا لما الله سبحانه وتعالى ولا ان تشركوا به شيئا انما من يشرك شيئا وكان قد يغرم له امه وكان قد امه وكفنه ايريز هي الظلمة لحافة لقمان عليه السلامة قام باكي جناك الفاني المتكاثة عندك المنبيه إن الشرك لا ظلمنا حقيقي قام باكي تشيرك نظلم اللي فاني إليه وفوق وعص صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد حق ذا الله سبحانه وتعالى قوى جوابه أن يعبدوه ولا يزينه نعم ليس عندنا لا كانسمو حق العباد على الله لا حق زواجك الله سبحانه وتعالى الا يعذب من لا يشكر الله سبحانه وتعالى اسيادين ولا رفانين ولا عباد اجدسكيش انا توتو توقيع القوه هي ظلم اكبر Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul nisana zama inna Allah la yaghfiru an yishrak bih wa yaghfiru maduna dhalika liman yishak Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru hasami an yishrak bih ulama na fan ulama na shirikisha wa yaghfiru maduna dhalika liman yishak lakin mafarin ma dhamra l-bacana fa anna ya na temea yote la kaje jambala shiriki mtakapokufa na jambala shiriki allah subhanahu wa ta'ala taenginea unavua nini unavushirika ndio vile allah subhanahu wa ta'ala na qurana akasema manzalimina min ansar yakua allah subhanahu wa ta'ala madhalimu yeye بذل الحديث كفوجا انصر اباك ظالما او مظلوما وانا انصر اباك اذا يدوب يحق هل يكون انا ظلم او مظلوم او مظلومي وانا اصحابه كيف انصر وهو يظلم دم نصروا اذا هل يكون فاهمين كيف قام تسلمك يقول لي كامبيا من الظلم ونمكتازا كظلموا wawambia hawul tadi, ajaribu faimu kwenye huu. Utithulumu kati ya nani? Utithulumu kati ya wakezaku. Utakuta zulma bilivira tika wake ziko. Utakuta madha na nawaake wawili, utakuta mke mmoja na kami ezi sita, huku ane na kasku tatu ama nene. Hii ni zulma. Eh, hii ni zulma yikatika wake. Utakuta hii hali katika mwistama utaipata podana ukala katika ofisa makadhi hizi cases kama hizi utazikuta kule vile vile katika hadithi kakuja kafansuru wa huwa adba makanda tunao minabunhum kata zadhulma na ulambaana kwa nini ulambaana dhulumiwa unamnzuru kwa mikono ya الحمد لله لإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أخذ سيدنا سيمو شف مستان وخطبة نعم السرقة وزي أخذ المال على وجه الاختفاء mim malikihi aw naidhihi bighairi haqqin asariqa wudlud huwa akhdhu almal namtukuchukua mali ala wajhi alikhtifai katika njia kujificha kwa sababu yeye anapoiba ufanya nini eh hujificha eh yema tenge usiku ama nane au ataingia mtani aliakuwa kuna lani, watu hakuna watu waonapochukua kitu juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuona mifuko saba samawati unapokuwa anapokuwa Allah subhanahu wa ta'ala juu mbinguni saba yeye anakuona pale wewe unapochukua ala wajid al-ikhtifa min maliki kowla barafanin anayamiliki ila وسببه أن لا أعيب أن أفكت بلا حقه إما أفكت بقبلوك كما أفكت بسيئة وأن أبي رينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحفلة فتقطع يده متفق عليه حديث مبكينا بخارنا مسلم عم السلامة صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق الله سبحانه وتعالى أمم لعنم وزي يسرق البيضة أنا قومني قيبا ياي أو ما ياي فتوقت عياد فنبنا قاني ونقال Rekute mamlaka l'arabija saudiya Mto anapoyima na fanini mkono na fanini Unu ondelewa kuwa As i bitishiwa mihiba Kitu gaina kadrida Wayasiriku l'habla Kibili bila ya fanini anayiba Kamba fatukta yadu Kisha na fanini nakato mkono Mutafakuna ali Hanebo kira mu kira Bila vila Allah subhanahu wa ta'ala Ndanya qur'ana kasaymu wa sariqu اذا مويز وكوم ونميز وكيت فتقطعوا ايديههم كاتين ايديهو جزاءا بما كسبا جزاءا كما لقه اولي بتقلهزا واو ما من الله مين يعذبوا اكو ناري الله سبحانه وتعالى الله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى يمن قوه من حكمه اللهم صل على محمد ومحمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد تبارك الله محمد محمد تبارك على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ان الحق حق ونسمت اتباعه والان باطل وباطله ونسمت اجتنابه الله تلا تجعلنا ذنبا مرته ولا هم الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتم لنا فيها صلاح الا استقمنا وعذنا على قضائها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم استغفرنا كما تحول به بيننا بين معصياتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما تحول به علينا مسائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وعبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد الذي هديتنا وهب لنا من لدنك رحما انك انت الوهاب اقيم الصلاه الله اكبر الله اكبر الله